موعدته. الله اكبر <متحدث> الحمد لله رب العالمين <الحمد لله> الرحمن اليوم الدين إياكا نعبد وإياكا نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم واجعلهم سخاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الَّذِينَ <تصفيق> مَا Oh, uh -huh. ذاكر ترضى منا احبب اليكم من الله ورسوله ويرحمك في سبيله فتقوا قَدْ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين أقروا وذلك جزاء الكافرين ثم نتوبوا If it's from my الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله عليهم حكيم وهم صاقيرون وقالت العبود عزير بن الله وقالت النصارى الوزيح بن الله ذلك قولهم اشتركوا من قبل لهم الله لهم الله لهم الله Ah, <laughs> يريدون أَن يُطْفِئُونَ الله الله, الله, الله, الله, الله, الله اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ الله بِهِ الله وَإِذَا قَالُوا إِنَّمَا وهو الكرم الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالله